الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله واصحابه من تبعه الى يوم الدين ثم ما بعد فإن لحظات الفترة التي تعقب لحظات الشر لحظات أليمة وموجعة للمؤمن وهو يحاول أن يتعافى منها. <تصفيق> ويستعين بالله عز وجل على ذلك قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عامل شرا ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنه فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد خاب وخسر والفتره حتى تكون الى سنه والفترة حتى تكون إلى سنة فإنه يراعى فيها شيئان الشيء الأول أن تكون نوعا من الترقف المباح المشروع دون أن تخرج إلى نوع مخالفة شرعية والشرط الثاني وهو الأهم والذي نغفل عنه جميعا أنها لا تكون فترة إلا إذا كانت شيئا يسيرا يسمى فترة إلا نوع انقطاع يعقوبه معاودة للجد والنشاط مرة أخرى فمن نام في فترته فليس هذا فطورة وإنما هذه غفلة وموت ونعوذ بالله أن تكون فترتنا غفلة وموتا وإذن فقد مر نحو أسبوع على العيد وهذا يكفي في الفطور والواجب بعد هذا مواصله الطريق فالطريق له مراحل كثيرة ومواصله الدب والجد والنشاط وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الأعياد وما فيها من فترات وكان يرى ذلك من أصحابه لكن ما راينا انهم قعدوا ولم يقوموا او فتروا ولم ينشطوا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم دائما ويستحس هممهم ويستثير كوامن الهمه في قلوبهم حتى راينا ما راينا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ما كان يترك فرصه مع الصغير ولا كبير إلا موجهه وبس في قلبه النشاط والهمة لمواصلة السير إلى الله عز وجل حتى مع الصغر يقوم ابن عباس فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفرق أذنيه ويحوله من شماله لما قام ما كان يدري أين يقف من الإمام هذا حبر الأمة ابن عباس في بعض أيامه يجهل أين يقف من الإمام وقف عن شمال ففرك أذنيه وحوله عن يمينه صلى الله عليه وسلم طرق عليا وصاطمة ليلة فوجدهم نائمين فقال ألا تصليا كان يستحس نسائه من يوقف صواحب الحجرات يعني للعمل والسعي والجد والاجتهاد كان بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم يستحس الناس على الصدقة ويثير ويثير فيهم دوافع العطاء والبذل لله عز وجل ويثني على من فتح الباب فان الناس اذا فتروا كانوا بحاجه الى ان يروا شيئا من الهمه حتى يتأثوا به ندبهم الى الصدقه يوما فلم يتحرك احد فجاء رجل بالصره فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك واستبشر لما رأى الناس جميعا جعل يتأثون بهذا الأول حتى كسر المال بين يديه صلى الله عليه وسلم وأثنى على صنيع الرجل الأول وقال حديثه المشهور المعروف من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه الحديث ونحن بحاجة في وقت الفترة إلى أن نرى يعني بدايات و هذا الجهد وهذا الجد وهذا الاجتهاد فقد القران من وراء ذلك يحث الناس على نفس المعنى سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وكان الصحابة يستمعون هذه النصوص فلا يزدادون إلا نشاطا وجدا واجتهادا والإنسان في هذه الدنيا مسكين لولا رحمة الله سبحانه وتعالى فأمامه في الآخرة مواقف كثيرة وشدائد كثيرة ومخاطر كثيرة يصعب بل يستحيل والله اقتحامها إلا بتوفيق الله عز وجل وأمامه عمر قصير ومع هذه التبعات الكثيرة عمر قصير ثلث نوم وثلث ربما طعام وشغل وعمل وغفلة فماذا بقي له حتى يطيع ربه سبحانه وتعالى هذا القليل هو الذي سيقفه الله عز وجل به يوم القيامة ويساله ويحاسبه ويكون جزاؤه في جنة أو نار فالله نسعى ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا عرفت هذا فواصل السير وقم واجتهد وانصب فإذا فرأت فانصب يعني في عبادة ربك فإلى ربك فارغب هذا واجب المسلم عموما فكيف إذا كان من أهل اليقظة كما يظن بأهل السلة وأهل الطاعة وطلبه العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأصحاب المنهج الصحيح السليم إن لم يكن هؤلاء أسبق الناس إلى الطاعة وإلى البذل والعطاء والجد والاجتهاد فلا حول ولا قوة إلا بالله إذن الواجب يعني الخروج من هذه الفترة بكل ما تستطيع ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان إلى صوم الست من شوث ولهذا كان بعد رمضان بداية شهور الحج وموسم الحج ليتهيأ الناس إلى طاعة بعد طاعة وليقطعوا مرحلة بعد مرحلة زلنا ننصح إخواننا بالقرآن ولن نزال إن شاء الله تعالى حتى لا نكون خصوما يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فأصل العلم كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب عز الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من شأن كتاب فكيف يليق بصاحب هداية أو كيف يليق بصالب علمه او كيف يليق بذلك سبيل استقامته وهو بعض مقصر في كتاب الله عز وجل بداية الطريق كتاب الله عز وجل اصل العلوم كلها وبركة النفوس كلها ومنارة الطريق واعظم علائمه وعلاماته فلا ينبغي لاحد منا ان يقصر في هذا بل الكل يشتغل بكتاب الله عز وجل ان كان حافظ فليراجع وان لم يكن حافظ فليحفظ وما يزال يتقن ويجتهد الى ان يموت على هذا خيركم من تعلم القران وعلمه اما متعلما واما معلما حتى يلقى الله عز وجل على خير ان شاء الله لكن القصور ظاهر و التفريق كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحن نتعاون على هذا فكنا نود أن يبرز رجل اليوم في هذا اليوم فيستلهم معنى الحديث الذي أشرنا إليه آذفا لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الصدقه فكأنهم تأخروا فبدأ رجل بنفسه وقال ووضع صرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أوقد وأشعل فتيل الهمة في نفوس القوم فجعلوا يتسابقون إلى العطاء وكانوا قبله في فتوف وفي انقطاع وفي تباطؤ وتساكن فلما بدأ هذا الرجل إذا بالخير ينهال حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم استحضرت هذا المعنى وأنا جالس قلت رحم الله رجلا أخذ مصحفه وشق الصفوف وذهب إلى يعني معلمي وعرض عليه الربع الذي يقرأه أو الصفحة التي يحفظها لو كان ذلك لربما قام غيره كثير لكن أحدا لم يفعل ربما يعني بقيت شيء من الفترة أو الانقطاع أو يعني سميها ما شئت ان تسميها نسال الله العافيه والسلامه لكن نريد ان نضع خطا الان ونواصل مرحله جديده وكفى ما تقدم من الفطور ومن الانقطاع حتى لا ينقلب غفلة وحتى لا ينقلب موتا وحتى يعني لا تصل الى مرحله تريد ان تقوم بعدها فلا تستطيع تقول يعني قد انتهى الأمر عند هذا الحد ولا استطيع أن اعاود ولا أن أراجع لكنك الآن ما زلت تستلهم نشاط رمضان استحضره وابلي عليه فإنه لم يكن نهاية الطريق فإن لم تمت بعد وإنما هذا كان مرحلة من المراحل إن كنت أحسنت في قطعها فإن من علامة القبول أن تواصل مرحلة بعد مرحلة <تصفيق> فإذا لم تواصل فإن هذا ربما كان من علامات الخزان والرد والعياذ بالله نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويقيل عسرتنا وأن يقيمنا على الطريق فلا حول ولا قوة إلا به وما الاستعانة إلا به وما الموئل إلا إليه وهو المستعان عليه التقلة ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن معاني اسمه القيوم أنه الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى وأقام القلائق كلها فما قام من قام ولا نشط من نشط ولا اهتم من اهتم ولا سعى من سعى ولا بذل من بذل ولا علت همة من علت همته إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فالمسؤول الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على الطريق وأن يأخذ من وصينا إلى ما يحب ويرضى وأن يوفقنا للبرج والتقوى وأن يمسكنا بالعروة الوسقة وأن يجنبنا اتباع الهوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذه عودة نسأل الله تعالى أن تكون له وبه وفيه ومنه إلى هذا الكتاب المبارك كتاب حرمة أهل العلم <تصفيق> وكنا قد انتهينا في هذا الكتاب بدأنا في الباب الثالث الذي هو حرمة العلماء بين أخلاق السلف وواقع الخلف أليس كذلك صفحة كاملة نعم نعم نعم نعم إذن لما نصل إلى هذا الباب وإنما نحن في الباب الثاني الممهد لهذا الباب الثالث الذي هو أصل الكتاب وأهم مواضيعه الباب الثاني أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه وهذا الباب مع ما قبله تمهيد للباب المقصود اصاله من الكتاب وهو الباب الذي يتحدث عن حرمة العلماء وبقيت في الباب الثاني بقية وانتهينا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى بيان انقسام الجدال إلى محمود ومزمود بيان انقسام الجدال إلى محمود ومزمون. قال المصنف حفظه الله تعالى قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى نظرنا في كتاب الله تعالى وإذا فيه ما يدل على الجدال والحجاز فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله التي هي أحسن فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالجدال وعلمه منها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما أجبته الحجة فقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحد فقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وكتاب الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف يعني إذا ظهرت بعض الآيات التي تأمر بالشيء وظهرت آيات أخرى تنهى عن نفس الشيء فلا يتوهمن متوهم أن هناك تعارضة بين كتاب الله بل يحمل الشيء الذي أمر به ونهي عنه في نفس الوقت أن هذا يحمل على معنى حيث أمر به وحيث نهي عنه يحمل على معنى مختلف ومن ثم أن هناك تعارض كما هنا قال المصنف وكتاب الله تعالى أو قال الحصيب رحمه الله وكتاب الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف فتضمن الكتاب زم الجدال والأمر به فعلمنا علما يقينا أن الذي زمه غير الذي أمر به وأن من الجدال ما هو محمود مأمور به ومنه ما هو مزموم منهي عنه فطلبنا البيان لكل واحد من الأمرين متى يكون محمودا حتى نفعله ومتى يكون مزموما حتى نزره <تصفيق> فوجدناه تعالى قد قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وقال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتب عند الله وعند الذين آمنوا فبين الله تعالى في هاتين الآيتين الجدال المزموم وأعلمنا أنه الجدال بغير حجة والجدال في الباطل فالجدال المزموم وجهاد أحدهما الجدال بغير علم والثاني الجدال بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه قال الله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب أي كيف كان عقابي لهم يعني كان عقابا شديدا <تصفيق> إذن هذا الجدال المزموط المنهي عنه أن يكون بغير عن او ان يكون بالشغب والتمويه واستعمال لحن القول بقصد نصرة الباطل ودحض الحق واما جدال المحقين فمن النصيحه في الدين الا ترى الى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا وجوابه لهم ولا ينفعكم نصه إن أردت أن أنصحلكم إن كان الله يريد أن يضويكم يعني سما جداله لهم نصحم فهو جدال صحيح جدال بالتي هي أحسن وعلى هذا جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يعني فأمر بهذا الجهاد بالاموال وبالانفس وهذا ظهر وبالألسنة وهو الجدال بالحق وبالتي هي أحسن وبالحسن فأوجب المناظرة للمشركين كما أوجب النفقة والجهاز في سبيل الله وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السؤال في موضعه وكيفية المحاجة في الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم وموسى عليهما السلام يشير إلى حديث الصحيح تحاج آدم وموسى لما أنكر موسى على آدم أنه تسبب في إخراجنا يعني في إخراج ذريته من الجنة فاحتج آدم على موسى بقول اتلومني على شيء قد كتبه الله عز وجل علي من قبل أن أخلق وزحت جاج بالقدر على المصائب وليس على المعائب قال النبي صلى فحج آدم موث فكانت هذه المحاجة منهما ولا شك أنها مشروع بين نبيين من أنبياء الله عز وجل والمقصود منها إقامة الحجة وبيان المحجة إلى أن قال رحمه الله وقد تحج المهاجرون والأنصار وحاج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الخوارج بأمر علي رضي الله عنه وما أن احد أحد من الصحابة قط الجدال في طلب الحق هذا الظهر تهج المهاجرون والأنصار يعني يوم السقيفة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وشرعت الأنصار في تأمير خليفة بعده علم ذلك المهاجرون فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيده وكان بينهما أي بين الفريقين جدال حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير وأبت ذلك المهجرون فقالوا الائمه من قريش نبههم إلى ذلك أبو بكر رضي الله عنه فلما ذكر تنص في هذا تراضى الجميع وتعارفوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورضقت الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وقبلوا حجة أبي بكر رضي الله عنه والمقصود الإشارة إلى أن هذا نوع من الجدال الذي حدث لكن كان الحق قائده وكان جدالا بعلم كاننا الأنصار حجة نحن أصحاب المدينة وأهلها وهذه بلدنا ولنا فيها القوة والسلطان ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وكان لنا الشأن والحظوة عندهم هذه أدلة وكانت أدلة المهجرين أقوى صريح قاطع الأئمة من قريش وكان جزالا بالحق لأنه لما ظهرت الحجة واتضحت المحجة أقر الجميع رضي الله عنه وحاج عبد الله بن عباس الخوارج بأمر علي رضي الله عنه يشير القصة المعروف لما قال الخوارج لا حكم إلا لله وهذه كلمة حق ولذا بها باطل فإن الكلمة حق وهذا نص لكتاب الله عز وجل لكنهم أرادوا عدم قبول الحكمين بين الفريقين وقال أو ذهب إليهم ابن عباس وجعل يحاججهم ويجادلهم ويقيم عليهم الحجة حتى نبههم إلى ما في كتاب الله عز وجل من قبول حكم رجلين في يعني دم يقتل أو في صيد يصاد يحكم به زوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فقال تقبلون حكم رجلين في يعني حمار وحشي صيدة أو في نحو ذلك مما يقتله المحرم خطا وهو محرم ولا تقبلون يعني حكم الناس في أهم قضية عند المسلمين في اجتماعهم على خليفة وحاكم ونحو ذلك إلى اخر جداله معهم حتى رجع في يوم واحد بأربعة ألاف منهم رجعوا عن قول الخوارج إلى قول أهل السنة وهذا أيضا نوع من الجدال وما أذكر أحد من الصحابة قط الجدال في طلب الحق لكن هذا لمدة له من الشروط أن يكون صاحب علم وأن يكون صاحب نية فقط فإذا اختلت النية ثم يكون جدالا بالحق وإذا اختل العلم بأن جعل جادل بالباطل كما يفعل كثير من أهل زماننا لم يكن هذا الجدال المحمود قال حفظ الله تعالى ومتى مار الطالب شيخه خرج المتعلم عن الوقار وخزن الأستاذ علمه عنه هاتان مصيبتان تترتبان على المراء بالباطل متى ما مارى الطالب شيقهم يعني المراء هو الجذال بغير حق قرج المتعلم عن الوقار يعني انعكس المراء بالباطل على الطرفين أما المتعلم فإنه بذلك قد قرج عن الوقار يعني عن الأدب اللائق بطالب العلم وكل من رأاه أنكر عليه وإن لم ينكر بلسانه فإنه ينكر بقلبه يقول أين الأدب؟ في هذه الطريقة في مجادلة الشيخ وأما ما يترتب على الشيخ فإنه دون أن يشعر يجد نفورا عن الطالب فيخزن علمه عنه وهذه مصيبة أكبر خزن الأستاذ علمه عنه يعني ربما لم يخبره بعلومه وربما لم يعلمه وربما لم يبتدئه وربما أعرض عنه وذلك لأن الجزاء من جنس العمل لأنه يخشى إذا كلمه أو علمه أن لا بهذا العلم فيفسد به أكثر مما يصلح ولهذا لا يصلح العلم لكل أحد وكان العلماء ربما أتاهم من يطلب العلم فابوا أن يعلموه حتى يتاكدوا من صحة قصده ومن سلامه طريقته وحسن أدبه وعن علي رضي الله عنه انه قال من حق العالم الا تكسر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب ولا تلح عليه اذا كسل ولا تاخذ بثوبه اذا نهض ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده احدا ولا تطلبن عثرته وان زل فاقبل معذرته وعليك ان توقره وتعظمه لله مدام يحفظ أمر الله فلا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته هذه نهاية أدب الطالب والتي ينبغي أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال فإن كثرة السؤال فيها تشويش وفيها إيزاء وخصوصا إذا لمح منه التعب أو الرغبة في الكف، أما إذا وجده يعني منشرحا لذلك وراضيا وقابلا فلا بأس ولا تعنيتهم في الجواب الإعنات المشقة يعني يجيبك الجواب فتطلب زيادة على نحو فيه مشقة وفيه حرج قد يكون غير مستحضر للأدلة كاملة فلا تزال تطالبه بها أو تذكر له يعني استطرادا في البحث يظهر منه أنه غير متفجغ له أو غير راغب فيه فضل عن أن تقول له قال فلان وقال فلان وأن تلح عليه إذا كسل يعني رأيت منه كسلا فلا تلح عليه ولا تأخذ بسوءه إذا نهض لأنه ليس قرينا لك هذا ليس من الأدب ولا تفشين له سرا يعني إذا تبسط معك في قول أو يعني ذكر لك شيئا إما يظهر أنه لا يحب نشره فليس من الأدب أن تأخذه وتذهب إلى غيره فتقول إن فلانا يقول كذا وكذا ولا تغتابن عنده أحدا لأن مجلسه مجلس علم ومجلس عامر من نصوص من الكتاب والسنة يليق في هذا الموطن كل مخالفة ومن أشد المخالفات الغيبة ولا تطلبن عسرته وهذا قبيح أن يطلب الإنسان عسرة العالم كأن يسأله سؤال الممتحن أو يسأله سؤال أن يريد أن يورطه في مسألة من المسائل فهذا يفعله الطلبة كثيرا كلما سمعوا فتوى يعني في وقف من الأوقات أخذوها من صاحبها وذهبوا يعرضون نفس الفتوى على كل من حدث من أهل العلم حتى يقارنوا فلان قال كذا ويذهب في صورة يعني من يسأل وفي حقل لا يسأل ولا يحتاج إلى المسألة بقدر ما يظن أو بقدر ما يريد أن يعرف ما قول فلان وفلان وفلان وربما بعد أن يسمع الجواب يتشبع بما لم يعطى ويلبس ثياب أهل العلم لأنه بالأمس قد قدم من عند عالم آخر وفصل المسألة تفصيلة فجعل يذكر الأدلة ويقول لكن لم لم يقل أحد من أهل العلم كذا وكذا ويقولون كذا وكذا وفي المسألة كذا وكذا كما لو كان هذا ابتداء من عنده وإنما يأخذ علم هذا فيعارض به علم هذا ثم يخرج بعد هذا وليته يذكت يقول فلان ليس عنده شيء في هذه المسألة وقد بحثته فيها فإذا يعني كلامه فيه كذا وكذا وكذا هذا نوع من سوء كالأدب وتطلب عثرة العالم وكل هذا ليس فيه بركة لا. وإن ذل فاقبل معذرتهم وارد على العالم لعدم العصر أن يذل وأن يخطئ وأن يخالف النص لكنه إن كان من أهل الديانة فإنه لم يتعمل ذلك ولا يقصده هو معذور مأجور لكن ليس لأحد من الناس أن يقوم يعني يتلقف زلة العالم ويطيرها في الناس فإنما الواجب قبول المعذرة ولو أنه سكت عما رآه يعني زلة لعالم فهذا هو الأدب وينشر وينشر بالعلم ما أصاد فيه لا ما زل فيه وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله يعني إذا ظهرت عليه أمرات الديانة ومتابعة السنة وعلامات السبق في النيه ونحو ذلك هذا يعظم تعظيما لله عز وجل دام يحفظ امر الله ولا تجلس امامه يعني وإنما خلفه فيقدم العالم ولا يتقدم عليه اللهم الا ان يكون امامه مكان يعني لا يليق تريد منه ان يتحاشى هذا المكان لشيء يعني تجله عنه فالامور بمقاصدها وإن كانت لوحات تبقت القوم إلى خدمة فخدمة أهل العلم خدمة للديانة وتعظيم وتوقير للشريعة كل هذا بحسبه إن وجدت عالما وعن بيمون قال لا تماري عالما ولا جاهلا فإنك إذا ماريت عالما خزن عنك علما وإن ماريت جاهلا خشن بصدرك يعني اشتد ذلك عليه وكرهت المجلس وكرهته وكرهت نفسك لأن الجاهل هذا ليس له علاج فإذا مريت جاهلا ما يزال بك حتى يضيق صدرك وتتألم وتشعر بالأسى والمرارة ثم تبحث عن فائدة فلا تجد فائدة لأنه جاهل لا يستطيع أن يفيد أحدا إلا مجرد هذه المرارات والحزازات قال رحمه الله تعالى فإذا لا يتبغي لطالب العلم أن يسأل العالم بنية امتحانه وتصنيفه كما يفعل هواته التصنيف في هذا الزمان لا كسر الله سواده كيف يشغب ويثير الشر لعل المقصود كي يشغب وهذه الفاء وإذا لو كانت كيف كيف يشغبون لكن يشغبون منصوبة فتنصب بكي كي يشغبوا ويسيروا يعني سبب سبب هذه الامتحانات التي يعقدها جهال الطلبة حسالتهم لبعض أهل العلم التشغيل لكي يشغبوا عليهم وإثارة الشر والتشنيع وقال البخاري رحمه الله لمن فعل به هذا الامتحان بدعه بعض أهل الحديث أرادوا أن يمتحن البخاري في القصة المعروف وجاءوا لهم بئة حديث وقلبوا أثنيدها ومتونها وجعلوا مثل هذا هذا هذا لمتن هذا وقسموا على وكل واحد يستقبل البخاري فاسأله عن الأحاديث التي تعمدوا قلب أسانيدها ومتونها حتى ينتحموا يعني حظه فجعل البخاري يقول لا أعرف لا أعرف ولا مئة لا أعرفه وجعل العوام الحاضرين يأخذ مهر الرجلين فهو شيء يعني ملأ الدنيا علما ومئة حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه لكن جعل الممتحن الذي يعني فعل هذا يفضل إلى نبل الرجل وعلوي كعبه في العلم فلما انتهى من هذه الأحاديث التي يعني امتحن بها جعل يلتفت إلى واحد واحد ويقول له أما أحاديثك فقد قلت كذا والصواب كذا فقلت كذا والصواب كذا مئة حديث خلف بعضهم على نسق وليس الإبداع في أن يقولها يعني بالأسيد الصحيحة والمتون الصحيحة ويحفظ هذا لكن الإبداع أنه حفظ الخطأ أيضا أنت قلت هذا من الحديث فلان عن فلان عن فلان قلت وما سمعه إلا الآن وهذا خطأ والصواب أنه الحديث فلان عن فلان وإستحضر الإثنات كاملا الغلط والصح والمثنة كذلك لكن الشاهد أنه كره هذا منهم بعد أن ذكر لهم الصواب كره هذا وقال الامتحان بدع. لماذا بدع؟ لأن هذا لم يكن نعمة السلف، ولأن هذا يصعب ضبط القصد فيه. هذا القصد فيه كيف يكون قصد الحسن أن تقص، أن توقع، وأن تطلب عسر العالم. ثم لأن هذا أيضا ليس عنوانا للحكم على العالم، لأن العالم لو ذل فهو بعد عالم. هب أن البخاري يعني أخطأ في هذه الأشياء. هل يهضم علمه ويمحى فضله وينسى ذكره أم لا. لو أن البخاري لم يوفق هذا التوفيق فهو بعد البخاري من قبل هذا الامتحانه من بعده هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذن هذا ليس مقياسا في الحقيقة لعلم العالم لأن كل أحد قد تعتريه لحظات عدم توفيق وعدم إصابة فماذا لو امتحدهم؟ في لحظة كان فيها غير موفق هذه اللحظة غير موفق لكنه ما زال موفقا لكن في هذه المرة غير موفق عند دخلج تقول فلان هذا يعني السعال في مسألة من مسائل صغار الطلبة فلم يحسن طيب فكان ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري ولا أعلم هو الذي يعني هنا من الإشكاس قل ما أسألك عليه من أجل وما أنا من المتكلفين لا يتكلف شيئا لا يحسن يسأل السؤال بعد يقول لا أدري وما زال أهل العلم على هذا فلو أنك امتحنت الإمام مالك يعني كما فعل بعض الناس من غير قصد الامتحان اتفق أن جاءه الرجل وسأله عن ثلاثين مسألة فقال في كلها لا أدري لا أدري لا أدري فالرجل يعني كان يعني يضرب وجه نفسه قال يتيدك من المغرب فماذا أقول للناس يعني واحد رحل من المغرب إلى المدينة وما أبعد ما بيننا حتى يسأل مالك. سامع أن مالك إمام الدنيا ولمن مالك أعطاه 30 لا أدري في 30 سؤال فالرجل عن صفقة خاسرة فيما يظهر لأول وهلة لكنه الله من أنفع الصفقات ماذا أقوله إذا رجع قال له قل لهم إن مالك لا يدري ظاهرها أنه لم يفعل شيئا وأنه لم يستفد منه شيئا لكن في الحقيقة نحن استفدنا على مدار هذه القرون أكثر مما لو كنا أو مما لو استفد أو مما نستفيده مما لو كان أجاب في السرية. فإن الأصل أنه يجيب، لكن إعراضه عن الجواب وتوقفه وتورعه وقوله لا أدري ربما كانت ألفعة لأمثالنا ولغيرنا ممن قبلنا وبعدنا مما لو كان أجاب. اذا هذا الامتحان سواء أصاب فيه الشيخ أو لم يصب ليس فيه فائده وليس فيه نفع. وهذا كما ذكر المصنف حذره الله كما يفعل هواته التصليف في هذا الزمان فزمانه مشهور بهذا يعني كل واحد عايز يعرف الشيخ ده من اي جماعة ومن اي خط ومن اي فكر وعلى اي منهج فيروح يسأله سؤال متعلق بهذا المثال يقول له يا شيخ هو عذر بالجهل ولا مفيش اذا قال له فيه يقول من هؤلاء واذا قال له مفيش يقول انت من اولئك وبعد كده طيب سؤال طيب ما رايك في فلان اذا قال طيب وجيد اذا من هؤلاء واذا قال فلان هذا ليس يعني يطلب منه وليس يجلس اليه <تصفيق> قال اذا هو من فلان ثم يعود فاساله طيب ندخل الانتخابات ولا ندخل الانتخابات اذا قال لا تفعل حلو بس تعال كده واذا قال افعل قال وهكذا ما يزال يسأل <تصفيق> لا بقصد الديانة والعمل وقطع مراحل الطريق إلى الله عز وجل كما كلفه الله وإنما ينسى الطريق ومراحله ويذهب في التصنيف حتى يقول فلان كذا وفلان كذا ويرى نفسه مغتبطا لأنه خبير بالناس فلان عنده, كذا أو فلان عنده كذا ثم يلقى الله سبحانه وتعالى ولم ينشغل بما كلفه به لكن كل انشغاله كان بالناس ثم يطلب نفعا من الناس من هؤلاء فليجد أحدا ينفع إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ويبقى يعني عمله وسوء قصده وسوء أدبه لم يحصل علبا ولم يحصل عملا ولم يعني يرق قلبه لله عز وجل ولم تدمع عينه ولم يبك على خطيئته وكان كل همه تصنيف الناس هذه آثة مشهورة في هذا العصر خصوصا لعوذ بالله من الخزلة قال رحمه الله تعالى النهي عن الأغلطات ويجب على المتعلم أن يراعي في سؤاله طلب الفائدة لا تعنيت الأستاذ وإحراجه أمام الآخرين أو وضعه في مأزق ما وليس معنى هذا إلا يسأل يتعلم لكن الفرق بينهما دقيق جدا في مجرد النية فإن سأل حتى لو يعني أدى السؤال الإحراج الأستاذ، لكن هو كان قصد أن يتعلم ولم يكن قصد الإحراج هذا ليس فيه شيء، لكن إن سأل بقصد التعنيف والإحراج هنا يأسف ويعني تمحق بركته علمه فلا بد أن يسأل طلبا للفائدة ولرفع الجهلة عن النفس ويسأل في شيء يترتب عليه عمل. وقرب من الله سبحانه وتعالى هذا الفرق بين العلم النافع والعلم غير النافع أما إذا سألك يعلت الأستاذ يعني يشق عليه ويحرجه ويظهر ضعفه بضاعته في مسألة ما هذا حرام أو يضعه في مأزق ما يعني يقول له لكن فلان يقول كذا أو فلان يقول كذا أو نحو ذلك وعن عبد الله بن سعد عن الصنبحية عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى صل الله عليه وسلم عن الغلوطات أو هذه الزوية عن الغلوطات الحديث فيه ضعف وأن كان معناه صحيحا <تصفيق> قال الأوزعي الغلوطات شداد المسائل والفعاب وقيل هي المسائل التي يغالط بها العلماء الغلوطات ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنه وبعض الناس لا يعرف إلا هذه المسائل مسائل الصعب مسائل الخلاف ولا يسأل عن المسائل التي ينتفع به أو المسائل العملية لكن دائما يأتي بالمسائل التي تروق له ولشخصيته ولقصده ونيته وعند أمير المؤمنين أبو رضي الله عنه <تصفيق> وقد ذكروا المسائل عندهم فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل عضل المسائل يعني المسائل المعضلة التي تعي وتجهد وتتعب من يبحثها قال الخطابي في معالم السنن المعنى انه لا ان يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستنزلوا ويستسقط رايهم فيها يعني يندل عن مكانته ويعد رايه في هذه المساله ساقطا وفيه كراهه التعمق والتكلف فيما لا حاجه للانسان اليه من المساله ووجوب التوقف عمل علم للمسؤول به وقد روين عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن مسألة فيها غموض، فقال هل كان هذا بعده قال لا قال أمهلني إلى أن يكون وهذا من أدب العالم يعني مسألة غير عملية فلماذا نتعب أنفسنا فيها وإحد يأتي يقول لك ما حكم الاستنساخ تلو طيب لما ربنا كلمه وكنت صاحب يعني فكر في هذا الباب وخلاص هتستنسخ ننظر لك في شأنه أما أنت هذا رجل تعيش في هذه البيئة وفي هذا المكان ولا ولا تحتمل تصلّي ولا تتوضّع ما لك أنت وما الاستنساخ؟ يعني إسأل عما ينفعك وهذا ليُفهم منه أن مثل أبين لا يعرف الجواب لكن هذا أدب يؤدب به من حوله هل كان هذا بعد؟ قال لا قال أمهده إلى أن يكون يعني إذا كان أجبناك وهذا نوع من التربية فليس كل ما يعرفه العالم يقوله بل قد يعرف المسألة ولا يفتي بها ولا يقولها لأن هذا ربما يراه غير نافع لهذا السائل وسأل رجل مالك ابن أنس عن رجل شرب في الصلاة ناسيا فقال ولم لم يأكل يعني بالمرة نعم ثم قال حدثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا في ضيط الفقه من الإمام مالك المسألة سهلة يسيرة بحيث الجواب يسطل أن يجيبه رجل شرب ناسيا في الصواة لكن إمام مالك لاحظ أن هذا السائل متعمد وأن هذا لم يحدث فلماذا يكلف نفسه عبء شيء لم يحدث فأرد أن ينكر عليه إنكرا خفيا قال وليما لم يأكل بالمرة يعني؟ لأنه فهم أنه لم يحدث وأن الرجل متعنت وهذا فتح لأبواب البلاء على نفسك وغالبا يعني كما قالت العرب إن البلاء موكل بالمنطقي يعني إذا نطقت بشيء لا حاجة لك إليه وكان فيه بلاء تشك أن تبتلى به كالرجل الذي جاء يسأل عن حكم اللعام فلم يكن نزل حكم لعن فأول ما أصيب به أرأيت لو رجلا وجد مع مرأته رجلا هو كان معافا من هذا والمجتمع كله معافا من هذا لكن اراد أن يسأل وابح لو أن رجلا وجد مع مرأته رجلا ماذا يفعل نصيب ما هو إلا يوم أو يومان فرجع هذا السائل فوجد مع مرأته رجلا الذي تكلم فيه أصيب به إن البلاء موكل بالمنطق فمنطقك ولسانك العرام يقول ملافظ سعد كما يقولون وهذا نفس معنى كلام العرب القديم إن البلاء موكل بالمنطق لا تنطق بشيء يعني قد اترتب على رطقك به ابتلاؤك بمثل منطقت وعن أمير المؤمنين علي صدي الله عنه أنه قال سألوني فسأله الكواء فقال ويلك سلت فقها ولا تسأل تعنتا لمح منه أنه يسأل تعنتا الذي يسأل لمجرد السؤال بعض الناس إذا رأى أحد من أهل العلم أن يلا نطلع أي سؤال هو ليس محتاجا بس لكن الفرصة هت أي حاجة ثم يأتي فيقول يا شيخ ما تقول في كذا هو لا يحتاج للمسألة وإنما لمجرد أن يسأل وقد يكون يسأل السؤال الذي يحرج الشيخ أو يمتحنه أو يختبره أو يعني يثيره أو يثير فتنة حوله في مجلسه كل هذا مما لا يليه لحظ هذا علي من السائل فقال ويلك سل تفقها ولا تسل تعنتا وفي موضع آخر قال علي رضي الله عنه <تصفيق> إنك لزهاب في التيه سل عما ينفعك أو يعنيك زهاب في التيه يعني تكسر الزهاب في التيه والتيه المكان الذي يتوه فيه صاحبه إذا دخل ولا يعرف كيف يخرج منه يعني أوردت نفسك موالد الهلكة سأل عما ينفعك أو يعني قال عندما نسأل عما لا نعلم وهذا يعني كأنه لم ينتفع من موعظه عندما نسأل عما لا نعلم يعني كلما احتجنا إلى سؤال سأل هذا من الجدال الخفي وسوء الأدب الخفي وقال الربيع بن خسين يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فأحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى علمك ولا تتكلف فإن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين وهذا في إشارة إلى أن العلم هبة من الله سبحانه وتعالى ليس يعني مجرد جهود ومجاهدات ومجهود يبذله العالم بقدر ما هو فتح من الله سبحانه وتعالى فما علمك الله فأحمد الله عليه واعمل به وما استأثر عليك من علم فكله إلا علم ولا تتكلف لكن ترى بعض الناس يتكلف كيف يتكلف قد يكون الرجل يعني في غاية ما يكون بعض الناس لا يحسن يقرأ ويكتب ولا يحسن يعرف الفاعل من المفعول، ومع هذا المصمم أن يكون عالما وليس طالب علم هذا من التكلف وترى يذهب بأحد رجلس المصطلح يحضر دروس المصطلح ودروس الأصول والرجل يعني لا يفهم الكلام العادي رجل عامي أميء بالكاد يكتب اسمه فمثله هذا الطلب العلم نقول هذا تكلف أما لو كان صاحب نية وقصد وديانة وفتح الله عز وجل عليه ووجد الفتحة وسار في الطريق فلا بأس وإن كان يعني قراءته ضعيفة وكتابته ضعيف، فإن الله سيهديه إلى حسن القراءة والكتاب لكن القصد أن هذا كثيرا ما يكون لو رجع قضى لوجد لو أنه يريد أن يكون من العلماء لمجرد يعني التطاول وحب الرفعة والعلوم على الناس ونحو ذلك وهذا قضى من أوله لا يصلح ولا يصلح وقال يحيى بن أيوب بلغني ان اهل العلم كانوا يقولون اذا اراد الله الا يعلم عبده اشغله بالأغاليط والله تعالى لحكمته يريد وما أراده الله عز وجل فانه كائن لا محال فقد يريد الله ان يعلمك وقد يريد لك ان تبقى جاهلا فاذا سبقت رحمه الله عز وجل بك واراد ان تكون عالما هداك الى الطريق واذا كانت الاخرى شغلت بالأغاليين وجعل الإنسان يعني يبحث عن عضل المسائل وصعابها وفي النهاية بعد عشرين سنة يجد أنه لم يتعلم شيئا وأن كل علمي عبارة عن بعض القنابل الموقوطة التي جمعها في بعض المسائل التي يعني يصور الخلاف حولها وما سوى ذلك فهو ليس بعالم في الحقيقة إنما نضع مسائل ولم يظهر أسهل العلم في ولا في سمته ولا في كلامه ولا في هديه ولا في دله ليس هذا بعلم وعن الأوزاعي قال إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغليم وعن الحسن البصري قال الشرار عباد الله ينتقون شرار المتائف يعمون بها عباد الله شرار عباد الله ينتقون شرار المتائف يعمون بها عباد الله يعني يغلطونهم ويعمون عليهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى حين يشغلوهم بهذه المسائل وأنت ترى هذا مع الاسف في كثير من ينتسب إلى العلم من الطلبة الذين ليس لهم حديث إلا مسائل المختلف عليها والمسائل التي يمتحن فيها الناس ويصنفون فيها تبعا لهذه المسائل وترهم من أشد الناس قلوبا واغلظ الناس أسئدة وأبعد الناس عن معاني الديانة وأقل الناس صلاة وخشوعا وحضورا وإن كانوا يزعمون انتساب إلى العلم ولا يزول الله وعن مالك بن أنس قال جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه فقال له زيد إذا فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسلم إذا فتعلم كيف تسأل بعض الناس لا يحسن يسأل يسأل السؤال الذي يحتاج جوابه إلى كلمة يسأله في صفحة فيشرق ويغرر ليك في السؤال ثم تكتشف في النهاية أن الصفحة كلها لم يكن لها داعي إلى هذا وأن السؤال كان آخر كلمتين رجل قال لأمرأة علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت أهلك هذا هو السؤال لكن الرجل لا يكتفي في هذا فيقول أنا متزوج من بنت فلان وفلان هذا الرجل يشتغل كذا وكذا وكذا وكان الأول في السعودية ثم رجع إلى مصر بقي له خمس سنوات رجع والشيخ يسمع وهو في غاية الألم في هذا ثم كنا في زيارة عند بعض الأقارب وحدث كذا وكذا وقدموا طعام كذا وكذا وحدث خلاف على كذا وكذا وقامت مشادة بين فلان البقال وفلان الجزار وتدخل فلان الحداد والنجار ثم يعني بناء على هذا حصل وفي النهاية قلت لها علي الطلاق ما تذهبين فما الحكم هذا ليحتم السؤال ولهذا من كثرة يعني إدمان الفقيه لمثل هذا إذا جاء رجل مثل هؤلاء يقول له الفقيه هذا آخر السؤال وما احتجته من الأول طلبته منك فيقطع عليه القصة ويقول له آخر السؤال أن رجل قاد لمرأته كذا فما الحكم نقول الحكم كذلك ولا نحتاج إلى كل هذه القصة التي كان الرجل بجهل يتصور أن لا علاقة بالموضوع. مع الأسف هذا ليس من العوام فقط بل بعض من يعني يتصور أنه يفهم إذا بيثب أيضا على هذا النمط فيطيل السؤال جدا وأنت ترى في أجوبة أهل العلم لو نظرت إلى فتاوى شخصة بن تيمية أو فتاوى العلماء المعاصرين المطبوعة تجد كثيرا هذا الأمر أن الجواب في كلمة أحياناً في كلمة وأحياناً في فقر والسؤال أطول من الجواب هذا مقلة الفقر لهذا قال إذا فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل كان ابن سري إذا سئل عن مسألة فيها أغلوبة قال للسائل أمسكها حتى تسأل عنها أخاك إبليس نعم بعض السلف كان عندهم نوع من الدعابة والظر بقصد التربية يربي من يسأله حتى لا يعود إليه ما ظنك بهذا السائل إذا سأل اماما كابن السرين فقال له ابن السرين أمسكها حتى تسأل عنها أخاك إبليس يفهم من هذا انكار شديد فلا يعود إلا مثلها إن كان عاقلا وإلا أخذ مثله وإمثالها كثير وقال مالك قال رجل للشعبي إني خبأت لك مسائل قال أخبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنه يعني هذا ليس ما أدلقوا يا عالمي خبأت لك متائس المدخل قبيح وسأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية فقال خللها بأصابعك فقال أخاف ألا تبلها قال الشعبي إن قفت فانقعها من أول الليل نعم يعني هذا أيضا نوع من السخرية من مسح على اللحية خللها بأصابعك فقال خايف لا تبتل هذا رشد غير عقل خلاص نقعها من أول وهو اللي يفعل هذا لا. وإنما يتعلم من هذا الإنكار أنه كان مخطئا في فهمه وفي قوله وسألوا آخر هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه قال نعم قال مقداره كم قال حتى يبدو العوض نعم هو الذي يفعل هذا طبعا لكن هو متكلف يجوز أن يحك نعم فإذا قال المقدار كم ومن الذي يحدد هذا المقدار فهو شق على نفسه فجاءه بأشق من ذلك حتى يبدو العظم يعني إذا استطعت أن تفعل هذا فحيها <تصفيق> وعن سعيد بن بشير قال كان ملك إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأن ما يريد المغالطة زجره بهذه الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني من شق من ليس له قصد صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعامله بسوء قصد، فيلبس عليه الأمر الذي كان هو يريد أن يلبسه على غيره، فيكون الجزاء من جنس العمل. وسأل عمر بن قيس مالك بن أنس عن محرم نزع نبي سعلب، فلم يرد عليه شيئا، وفي محرم يجيب سعلب ويمسكه. يدخل يعني يدخل يده في فمه وينزع ويميز الناب من غير الناب ويمسك الناب وطبيب أسنان هو في في وسط الاستعارة هذا كلام يعني ما لا يقال ولا يسمع والسلف لا يلتفتون إلى مثل هذا فلم يرد عليه شيء وعن عبد الرحمن بن أبي نعمة أن رجلا سأل ابن عمر وأنا جالس عن دم البعوض يصيب الثو فقال له ممن أنت قال من أهل العراق فقال ابن عمر ها انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوط فقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الجنة أو من الدنيا يعني بعض الناس عنده تكلف في الورع وليس في ذلك أهل العراق قتلوا الحسين ثم يسأل عن دم البعوط يعني طاهر ولا نجس المسألة يسير وليس فيه حرج ولو تأمل العلم أنه لن في حرج مع أن قتل الحسين في غاية الحرج من غير تأمور وهذا الظاهر فيقتحم الأمور الظاهرة ويسأل عن الأمور التي يعني الظاهر فيها أنه لا بأس وأنها واسعة وهذا كثير من حالنا أجد بعض أخواننا يسأل في المسائل التي يعني فيها سعة وإن كانت خلاف الأولى أو نحو ذلك مسألة فيها خلاف الأولى فيصمم أو مسألة فيها كراها فيصن بمجاسة كل من رأى عنها في الوقت الذي لا يتحرج من النظر إلى النساء وهذا حرام صريح أو لا يتحرج من الغيبة وذكر بعض الناس وخصوصا أهل العلم بما لا يليق ولا ينبغي أو لا يتحرج من كثير من الأمور التي يترخص فيها يعلم فرمتها فكيف يستوي هذا معا هذا لا يليق فانفعل هذا لا يسأل عنه. وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصار يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو في جبهته من حصى المسجد فقال ارمي به قال رجل زعم أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد فقال دعها تصيح حتى ينشق حلقها حلق الحصار فقال الرجل سبحان الله ولا حلق قال فمن أين تصيح أنت قلت أنها تصيح فلماذا تعجب إذا قلت لك إذا قلت لك حتى ينشق حلقها نعم هو لم يستغرب مما قال وهو غريب وانشغل بما قاله الشيخ. وعن أيوم قال سمعت رجلا قال لعكرمة فلان قذفني في النوم قال اضرب ظله ثمانين قذفني لكن في النوم إذن لا يضرب في اليقظة قال اضرب ظله إذا رأيت ظله يعني اضربه ثماني كل هذه الصور من صور الإنكار الخفي إما أن يجيب أن يجيب جواب من ينكره بطريقة الأخرى وعن الأعمش قال أتى رجل الشعبي فقال مسه امرأة إبليس قال ذاك عرص ما شهدته يعني حتى أتعرف اسم المرة سبحان الله ما لك أنت وإبليس ومرأته أولاده وعددهم أنت مكلف بإعبادة الله عز وجل وبإتقان الصلاة والوضوء والطهارة والزكاة وحفظ اللسان وحفظ الفرج وهذه الأشياء كلها لم تخدمها بعد وأنت ما زلت مقصرا فيها هذه الحقيقة لاحظة ألا نفس المصلي من قال أننا نسم الصلاة لم نقيم الصلاة كما أمر الله فنترك هذا كله ونذهب يعني نبحث عن مسائل إذا دخلنا القبر لن يسألنا الله عز وجل فلو أن رجل بعث وما عرف اسم برأة ابليث لن, لن يسأل عن مثل هذا أو كثير من المسائلات يسأل عنها الله تعالى لا يكلفك بها فانشغل بما كلفك الله به وجاء الرجل إلى أبي حريف فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر اغتسل فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها فقال له الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لألا تسرق لأنه ينزع ثيابه ويدخل النهر يغتسل حتى لو قال له إلى القبلة والثياب خلفه عمليا سوف يكون وجهه لجهة سياب لكن النظير هو يسأل عند الكلام سهل قال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه أن لا يسأل عنه في تلك الحال بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثا ثم يسأل عما عرض له يعني السؤال في آخر البحث في آخر الدرس في آخر الموعظة في آخر الباب وليس في أول الكلام لأنك قد تسأل السؤال في أول الكلام ويكون الجواب سيأتي لو أنك صبرت وقد تسأل السؤال في أول الكلام فتشوش على الشيخ فينسى ما كان يريد أن يقوله بعد أن ينشغل من إجابة إلى آخر المفاسد التي تعرض من هذا الباب ثم روى بسنده إلى نافع عن تميما الداري رضي الله عنه استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصر. فقال إنه على مثل الريح قال إني ارجو العاقبة فأذن له عمر إنه على مثل الريح يعني قد لا يبقى منه شيء أو يعني كما سطير الريح ولا يبقى منها شيء قال إني ارجو العاقبة يعني أرج الأجر فأذن له عمر فجلس إليه عمر فقال تمين في قوله اتقوا زلة العالم فكره عمر أن يسأله عنه فيقطع على القوم وحضر منه قيام فقال لابن عباس يعني أراد عمر أن يقوم والمجلس ماذا فقال لابن عباس إذا فرغ فاسأله ما زلة العالم يعني ثق, ثق عمر ثم قام عمر فجلس ابن عباس فغفل غفله وفرغ التمين وقام يصلي وكان يطيل الصلاة فقال ابن عباس لو رجعت فقلت ثم أتيته يعني نمت في القيلولة فرجع وطال على عمر يعني طال انتظار عمر لاستثار ابن عباس الذي لقانه إياه فأتى ابن عباس فسأله قال ما صمعت فاعتذر إليه يعني قال ما, ما سألته بعد فقال انطلق وأخذ بيده حتى أتى تميما للداري فقال له ما زلة العالم يعني سأله عمر بنفسه قال العالم يذل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به هذه المصيمة على كاهل الأهل العلم العالم يذل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به يعني قد يطلق العالم فتوى خطا فيعملوا بها الناس ثم ينتبه العالم فيرجع عنها ولو لم يرجع فهو يعني مأجور إن كان من أهل العلم وإن أخطأ لكن الناس يأخذون هذه الفتوى ويذلون بها ويرتكمون بها العظائم كما تسمع من فتاوى الآن بحرمة البنوك والربا و وفي حل البنوك والربا أو حرمة الختان أو جواز مصافحة النساء أو نحو ذلك وتنطلق هذه الفتاوى ومن ينسب إلى أهل العلم ويقع الناس فيها في حرج شديد وقال الشصير بن علي لابنه يا بني إذا جلست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصم ولا تقطع على أحد الحديثة وإن طال حتى يمسك هذه أدات كن على أن تسمع أحرك يدك على أن تقول ومن حكمة ذلك أن لك أذنين ولسانا واحدا هذا في تنبيه على أن السمع ينبغي أن يكون أكثر من القول وتعرف شخصية الرجل من هذا بعض الناس دائما يتكلم فقل أن يسمع وإذا يعني اضطر إلى السمع فهو ليسمع في الحقيقة وإنما يجهز كلاما جديدا سيقول هذا يعني من البلاء صحبته ومعرفته ويعني مخلطته جهاز إرسال وليس عنده جهاز استقبال هذا ما يزال في نزول لكن كن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول هذا من علامة العقل والأدب والديانة وتعلم حصن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت يعني تستمع باهتمام ونظر إلى المتكلم لا أن تحقر كلامه أو تقول له لقد قلت هذا كلام قبل ذلك وأنا أعرف هذه القصة من قبل أن تحكيها هذا ليس حسن الاستماع. ولا تقطع على أحد حريثا وإن طال حتى ينفق وإذا سأله الأستاذ هل فهم الدرس فعلى المتعلم أن يلزم نفسه الصدق مع أستاذه فإن لم يفهم طلب إفهمه. قال ابن شهاب العلم خزائن ومفتاح المسألة. يعني أحيانا الشيخ يقول واضح يا زماع، فالكل يقول نعم واضح. والشيخ يعلم إنه ما في سنين فهم هذا الكلام. هذا الكل يقول واضح فهم فهم؟ هذا نوع من الكذب. وقفل باب العلم على نفسه. ولو كنت أريد توضيح أكثر، أريد فهم هذه المسألة ونحو ذلك، كان هذا أول بيت. لأننا لا نمثل في مجالس العلم واننا نريد نتعلم حقا وإذا قرأ الكلام ومر الضرب ولم يفهم فما فائده الجلوس والتعب على المتعلم ان يلزم نفسه الصدق مع أستاذ فان لم يفهم طلب اسهامه قال ابن شهاب العلم خزائن ومفتاحه المساله واذا قال الشيخ افهمته فلا يقل نعم قبل أن يتضح له المقصود من المسألة إضاحا جليا لأن لا يكذب ولا يستحي من قوله لم أفهم لأن استثباته يحصل له مصالح استثباته طلب التثبت من المسألة يحصل به مصالح كثيرة بعض الناس يتحرج من هذا أن يقال إنه لا يفهم والحقيقة أن الذي لا يفهم لا يقول لم أفهم وأن يقول لم أفهم هذا هو الذي هذه خذها دائما في الطلب الذي يقول لا أفهم يدل على حرصي على الفهم وعلى أنه متيقظ ومثل هذا هو طالب العلم فعلا والذي يقول نعم نعم نعم فهم فهم, فهم. إذا سألته سوف لا تجد عنده شيئا وقال الخيول بن أحمد فإن سأله فلا يقول نعم حتى يتضح له المعدة صباحا جليا كي لا يفوته الفهم ويدركه بكذبه الاسم، وقال ابن جماع وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ لأن ذلك يفوت عليه مصلحة العاجله والاجله أما العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة يعني في الطلب، والآجلة سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق وإما إذا كان يعرف الدرس طلب المزيد وعليه أن يظهر استغناء عن الأستاذ يقول ابن جماع فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له فليجيب نعم، لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه ولا يقول لا لما فيه من الكذب إذن ماذا يقول يعني ذهب شيخ تعلم عليه القرآن بعض الشيوخ هنا في القرآن كان معه القراءات كلها على اكثر من عشرين شيخا وكان يطلب المزيد فاذا ذهب الى شيخ قال له هم لا يعرف تحفظ القرآن طبعا هو لا يدر انه شيخ ومعهم لاجازات اكثر ربما من اجازات الشيخ لا. فكان الشيخ يقول له تعلم من ولد لا يقول له لا احفظ وليقول لهم احفظ طيب انت رجل يعني جاهل ولماذا جئت قرات على احد يقول له يعني نلتمس منكم العلم والفهم والمزيد فلا يقول لا ولا يقول نعم وانما يتادب بل يقول احب ان اسمعه من الشيخ او ان استفيده منه او بعد عهدي او هو من جهتكم اصح يعني أو نحو ذلك من الجمل التي يطلب فيها علم الشيخ ويظهر عدم استغنائه عن علمه فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مثرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه وحفظه أو لإظهار تحصيله فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاك وازدياد الرغبة فيه هذه مسألة مهمة قد يعلم أن الشيخ يحب أن يقول له نعم أنا أحفر ويأنس بهذا فلا بأس أن يقول له نعم أو أشار إليه بإتمامه امتحانا لضبطه وحفظه إذا قال الشيخ طهد أكمل وكأن الشيخ يريد أن يمتحن الطالب حتى يعرف الدرجة التي وصل إليها ليكمل معهم الطريق إذا لاحظ هذا الطالب فلا بأس أن يظهر ما عنده من معلوم أو محفوظ أو نحو ذلك المهم أن من الأدب مع الشيخ أن لا يظهر استغناءا عنه بعض الناس يقول حضرت الدرس مرة واثنين خلاص ليس هناك حاجة لحضور الكتاب مرة أخرى قد حضرنا هذا كتاب من قبل وليس هناك حاجة يعني يعني <تصفيق> الحضور مع قوم المبتدئين ونحن يعني لنا تاريخ وقد سبق لنا يعني نوع من العلم وقدر من الفهم ونحو ذلك هذا كلهم من يلحق البركة وهذا يدل على قلة الفهم لأن طالب العلم النبي الموفق يعرف أن مجالس العلم مجالس بركة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة تنزل فيها السكينة وتأتي فيها فتوح لا تأتي لا للطالب ولا للمعلم إلا من الله سبحانه وتعالى ولا تأتي إلا في هذه المجالس. فالتعرض لهذه المجالس فيه بركة وإن دقي 50 سنة و70 ثم إن مجالس العلم ممن يتعلم فيها العلم وليس كل شيء يتعلم فيها العلم فقط قد يتعلم فيها أدب قد يتعلم فيها ورع قد يتعلم فيها ديانة قد يتعلم فيها همة كما ترى من بعض إخوانك او نظارائك او قرنائك قد يتعلم فيها صبر قد يتعلم فيها جمل كثيره مما ينفع الله عز وجل به صاحبه فليست لتعلم المسائل فقط انما يتعلم منها خير كثير يفيض به الله عز وجل على عباده من عالم لا نسأل نسال الله عز وجل ان يجعلنا من ذلك اوفر الحظ والمصيب انه اليزالك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين بقي معنا فضل في هذا الباب الثاني قبل أن نتوصل إلى الباب الثالث الذي هو زبدة الكتاب وأهمه ووضيعه وله صنف ووضعه إن رأيتم لأجل يعني زحمة الكتب الأربعة أن نجرد هذا الأسبوع أو الأسبوعين للانتهاء من هذا الكتاب حتى يتخف علينا الكتب كما اقترح بعض إخواننا ولأنه سهل المادة نسبيا من لغيره حتى تجحز الهم، كان هذا وإلا بقينا على العهد الأول في كل يوم من فما قولكم دام فضلكم. يعني اقتراح بعض إخواننا أن ننهي هذا الكتاب لخطورة موضوعه وأهمية الحاجة إليه ولأنه يناسب الفترة التي نحن فيها بعد رمضان أو نرجع السيرة الأولى ويكون يعني الكتابان في اليوم كما كنا هل عندكم ترجيح؟ لا نحن نستأنس في كلامكم. لا أجمل الصمت لكن في غير موضع ننتهي من هذا الكتاب كذلك ثم تتابع الناس على هذا الحمد لله يا رب خلاص لعلنا نستخدم في هذا إن شاء الله من العدد إذن مبدئيا تأتي بالكتابين الأخرين بعد هذا الكتاب نه. حتى نترك الأمر الاستقرار Alhamdulillah. de law that wa